هو الصاعق هو السيد المطلق يحكم السماء بلا حدود ولا طريق مغلق صوت الرعد جيشه والبرق صيوفه إنه أنل ومن يجابه يسقط في جروفي يجلس على العرش فوق جزائر السماء ويضفئ النور كالنار في صدور الأعداء كل قلم يرتجف عند لمعة عيونه فهو البرق ومن يقاتله تطويه سيوف يديه صاعقة تسقط تحول الساحة دخانا وكلمة تنطق تحكم شعوب والأوطان يسمع كل همسة في جوف المكان فسمعه يخترق جدرنا الزمان يحول السماء إلى بحر من نيران ويجعل البرق سيفا يشق الأبطال والعمدان أحلمه تحمله إلى قبر بعيد فيرى العرض ضعيفة ونفسه الملك الفريد صاعق اليهوي يحرق كل من تحدى إن هو التوة من يقترب يجد رعب سما كالسيوف تصيب القلوب ويرسل صواعقه كسيل من الحروب لا يعرف رحمة لا يسمح بالهدوء فقد بنى سلطته بنيران ودموع مدينة سكايبية تحت أسوات صواعقه وأهلها يصطرخون من جبر ببرقانه من ينزله يذوب كأنه غبار ويبقى اسمه يلمع في السماء أمامه صاح لن أها ببررك كس أسقته اهلاامك متااطوي يب صاعقه ك العصفتي فحت من كبرو أن السطت خططه الخاتفتي! sun is here and hell is rise and rule in sky and land mabini junun wa ghurur <coughs> wa تسكت أحلامه عند لهايتي وجتاني بالحلال كزاده إلى رجلت عيد ميري مداني يحلموا لثمار جديد يكونوا له عرشم ويجمي مملكة كتس أو كتس حطي ووعدم في رسم دير وفي فضاء نبهل يحتى أسوعة نجاع النهضة دي ونعلن أسكت الأعلات يفدي دولة في جدو Lightning Lord, no mercy in his hands Hand Head is rising, rule in sky and land Werarnos from heaven to heaven Chill your mantra will shelf So you open us and